بوك تو في دست خمسون خمسون ناكو باليشچو في المسبح في المسبح دانس يوروچه الجو حارون اليوم الجو حار اليوم جريمو نا هل نذهب إلى المسبح هل نذهب الى المسبح سي جاليش هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه إيماش بريساتشو هل معك منشفه هل معك منشفه إيماش كبالك؟ هل معك مايور رجالي هل معك مايور رجالي إيماش كوبالنو أبليكو هل معك مايو حريمي هل معك مايو حريمي لا هل تستطيع صحة هل تستطيع السبحة سز تاببل هل تستطيع الغس هل تستطيع الغطس زاش سكاك هل تستطيع القفزة في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ كي يه برخة؟ أين الدوش؟ أين الدوش؟ كي يه كابينة زابراو بلاتشنية؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ كي سو بلوالنا اين نظاره السباحه اين نظاره السباحه <تصفيق> هل الماء عميق <تصفيق> هل الماء عميق <تصفيق> <تصفيق> هل الماء نظيف <تصفيق> هل الماء نظيف يوادا <تصفيق> هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ زبمه انا بردان انا بردان ودا يبرمرزلا الماء بارد جدا الماء بارد جدا يا زريم زداي فن rož Min Se ehhrrož Ln min. Knjigo in najnovejjšodostopno verzijo najdete na naši spletni stranibuktu DE. dvojni v, dvojni v, dvojni v, Pika, BOOK2 Pika DE.